الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد مع الدارة الثالث والعشرين من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب يآتي الإضافة نتكلم عن قسم الثالث وهو يآتي الإضافة التي بعدها همزة قطع مضموما قال الناظم عنها وعشر يليها الهمزة بالضم مشكلة فعن نافع فافتح وأسكن لكلهم بعهدي واتوني لتفتح مفلا. يذكر الناظم في هذا القول القسم الثالث وهو الذي يأتي بعده أو يأتي فيه بعد يأتي الإضافة همزه قطع مضمومة وعددها عشر ريئات اختص نافع وحده بفتحها واسكنها غيره وهي على النحو التالي الأول إني أعيذها بك في سورة ال عمران الثاني والثالث إني أريد أن تبوء فاني أعذبه عذابا الموضعان في سورة المائده الرابع والخامس إني أمرت في سورتي الأنعام والزمر السادس قال عذابي أصيب به في سورة الأعراف السابع إني أشهد الله في سورة هود الثامن ألا ترون أني في الكيل ألا ترون أني في الكيل في سورة يوسف التاسع إني ألقي إلي كتاب كريم في سورة النمل العاشر إني أريد أن أنكحك في سورة القصص فتح هذه نئات كلها نافى وحده وأسكنها غيره ومعلوم أن الفتح فتحيات إضافة لا يكون إلا في حالة الوسط وكلهم يتفقون على إسكانها وقفا نعم قوله وأسكن لكلهم بعهدي وأتوني لتفتح مقفلة أي اتفق القراء السبعة على إسكان اليافي في وأوفوا بعهدي في بعدكم في سورة البقرة وفي قوله تعالى أتوني أفرغ عليه قطرة في سورة الكهف فهذان الموضوعان متفقون على إسكان اليا فيهما لكل القراء قال بعد ذلك وفي اللامل التعريف أربع, وعش... أربع وعشرة فإسكانها فاشم وعهدي فعلا هذا هو القسم الرابع من أقسام يعاتي إضافة وهو أن يأتي بعد الياء أل التعريف وقد وردت في أربعة عشر موضعا أسكنها جميعا حمزة واشترك معه حفص في إسكان لظ لا يدال عاد الظالمين كما قال الناظم وفي اللامل للتعريف أربع وعشرة فإسكانها فاشم وعهدي في علا أي اتفق حفص مع حمزة على إسكان اليا في قال لا ينال عهدي الظالمين والباقون غير حفص وحمزة يقرؤون لا ينال عهدي الظالمين بفتح اليا نعم قال بعد ذلك وكل عبادي كان شرعا أي لضب كل عباد الذين آمنوا يقيم الصلاة في سورة إبراهيم. أسكن اليا فيها ابن عامر وحمزة والكسائي المرمز لهم بالكاف كان ابن عامر والشيل حمزة والكسائي فأقرأوا كل عباد الذين آمنوا. وتسكن الواو اليا تسكن اليا وتحذف تخلصا من انتقاء الساكنين وصلا. كل عباد الذين آمنوا هكذا يقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ولكن إذا وقفوا كل عبادي. بإثبات يا ساكنة الباقون يقرؤون بفتح الياء وصلا وبإسكانها وقفا كل عبادي الذين أمنوا ويقفون كل عبادي قوله وفي الندى حمن شاع أي قرع ابو عمر المرموز له منحاء هو شاعة حمزة والكساء بإسكان الياء في لفظ يا عبادي المقترن بياء الندى وذلك في موضعين يا عبادي الذين أمنوا إن أرض واسعة في صورة العنكبون فاقرا ابو عمرو وحمزه والكسائي باسكان الياء وصلا وحذائه تخنصا من التقاء الساكنين هكذا يا عباد الذين امنوا يا عباد الذين امنوا والموضع الثالث في سوره الزمر قل يا عباد الذين اسرفوا قل يا عباد الذين هكذا يقرا ابو عمرو وحمزه والكسائي الباقون باكون بفتح الياء وصلا وباسكانها وقفا يا عبادي الذين امنوا قل يا عبادي الذين اسرفوا قوله آياتي كما فاح منزلة أي قرى بإسكان الياء ابن عامر وحمزة في سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في سورة الأعراض سأصرف عن آيات الذين ويقرأ غيرهم بفتحها سأصرف عن آيات الذين قوله فخمس عباد عدد بعدما ذكر الكلمات التي يشترك فيها مع حمزة غيره من القراء يشترك مع حمزة غيره من يقرأ على إسكان الإيئات فيها بدأ بعد ذلك يعد لنا الآيات الأرباع عشر على النحو التالي قال لفظ بادي في خمسة موادع في سورة إبراهيم والعنكبوت والزمر والأنبياء وسبب لفظ بادي الذي يسكنه حمزة ورد في خمسة موادع في إبراهيم والعنكبوت إبراهيم والعنكبوت والزمر ذكرناها أما في الأنبياء في ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرفع عبار الصالح هكذا يقرأ حمزة وفي سورة سبع وقليل من عبار الشكور وهذان الموضوعان يختص بذكر ذا فيهما حمزة الموضع السادس لا ينال عهد الظالمين ويذكره حمزة وحفص كما مر لا ينال عهد الظالمين السابع الأرادني الله بضر في سورة الزمر ويختص بالإسكاني حمز. الثامن رب الذي يحيي ويميت رب الذي يحيي ويميت في سورة البقرة ويختص حمز بالإسكاني ليه. آتاني الكتاب في سورة مريم كذلك يختص حمز بالإسكاني ليه. آتاني الكتاب. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون لحمزة وابن عامل بالإسكان. إن أهل لله الله من معي خاص الإسكان بحمزة. الاسكان خاص بحمزة مساني الدر في سورة الانبياء مساني الشيطان في سورة سعد هذان الموضوعان كذلك اختص باسكان فيهما حمزة حرم رب الفواحش في سورة الاعراف كذلك اختص باسكان اليأفيه في كلمة حرم رب الفواحش حمزة وحده، وكما تقدم ان حمزة يسكن هذه الايئات كلها ويشترك معها فيها غيره كما وضحنا والله تعالى علىها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 وعم علن وجهي وبيتي بنوح عن لون وسواه عد أصلا ليحفل ومع شركائي من ورائي من ورائي دونوا ولي ديني عن هاد بخلف له الحلى مماتي أتى أرضي صراط بن عامر وفي النمل ما دم لمن راق لو فلا ولي لعجة ما, ما كان الاثنين مع معي ثمان علا والظلة الثاني عن جلا وما تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاء ويا عبادي يصف والحذف عن شاكر دل وفتح ولي فيها لورش وحفصهم وما في ياسين سكن فتكملا وسبع بهمز الوصل فردا هذا هو القسم الخامس من ياءات الإضافة وهو أن يأتي بعد الياء همزة وصل مفرجة ليس معها لام التعريف ورد هذا النوع في سبعة مواضع على النحو التالي الأول هارون أخي يشد به أذري في سورة طاهر. إني اصطفيتك على الناس في سورة الأعراف وفتح في هذين الموضعين ابن كثير وأبو عمرو أسكنها غيرهما ولذلك قال الناظم وفتحهم أخي مع إني حقه وفتحهم أخي يعني هارون أخي يشد مع إني, اني اصطفيتك على الناس حقه يعني ابن كثير وابو عمرو هما اللذان يفتحان الياء في هاتين الكلمتين ويسكنها غيرهما الثالث قال ليتني حلا اي كلمه يوم يعض ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت يا ليتني اتخذت فتح فتح الياء ابو عمرو وحده واسكنها غيره الدليل ليتني حلا بعدها قال ونفسي سما ذكري سما. أي لغ نفسي وذكري الواردان في سورة طه واصطنعتك لنفسي يذهب ولا تني في ذكري يذهب وهذا الموضوعان في سورة طه فتح الياء فيهما وصلا لأن كلمة نفسي وكلمة ذكري نهاية آيتين فلا تفتح لياء فيهما الا في حاله الوصل هكذا واصطنعتك لنفسي اذهب ولا تنيا في ذكري اذهب لنافع وابن كثير وابي عمرو هذا معنى قول الناظم ونفسي سما و... ذكري سما واسكنها غيرهم اذا قرانا لابن عامر والكوفيين ووصلنا نقرا وصنعتك لنفسي اذهب ولا تنيا في ذكري في ذكري اذهب ولا تلي في ذكري اذهب بعد ذلك قال قومي الرضا حميد هدى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا في سورة الفرقان فتح فيها نافع وأبو عمرو والبزي وهما المشار إليهم بقوله الرضا لألف وحميد الحق لأبي عمر وهدى الهق للبزي وأسكنها غيرهم الموضع السابع قال عن الناظم بعد سما صفوه ومبشرا برسول يأتي من بعد, أحمد. من بعد يسموه أحمد صلى الله عليه وسلم في سورة الصف فتح ياءه نافع وابن كثير وأبو عمر وشعبة وأسكنها غيره وهذا المشار إليه بقوله بعد سمى صفوه ولا بعد ذلك قال الناظر رحمه الله ومع غير في ثلاثين خلفه ومحيا جئ بالخلف والفتح قولا هذا هو قسم السادس والأخير من ياءات الإضافة وهو أن يأتي بعدها حرف أي حرف من حروف الهجاء غير همزة القطع وغير همزة الوصل المفردة أو المقترنه بلام التعريف يعني غير الأقسام الخمسة المتقدمة وقد ورد اختلاف القراء في ثلاثين موضعا ولذلك قال وما غير همز في ثلاثين خلفهم وخلافات القراء على النحو التالي بدأ بكلمة محياي قال ومحياي يجئ بالخلف والفتح قولا في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي في سورة الأنعام ورد فيها عن ورش خلاف أي وجهان في الهياء الثانية التي بعد الألف لأن الكلام عن الهياء إضافة هي التي تكون في آخر الكلمة فيها الفتح والإسكان فبالإسكان قرأ الداني من طريق الأزرق على أبي القاسم الخاقاني وابن غلبون وبالفتح قرأ له على أبي الفتح فارس والإسكان هكذا قل إن صلاتي أو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إذا سكن الياء وقبلها ألف يصير مد لازم كلمي مخفف فيمد ست حركات لورش ومحياي وماماتي وله كذلك الفتح لأن له وجهين الإسكان والفتح والفتح كحفص وكباك القراء ومحياي يقول والفتح خوله أي فتح الياء في وفض كل القراء إلا نافر فيكون قالون بالإسكان قولا واحدا وورش له وجهان كما تقدم الفتح والإسكان لورش وقالون بالإسكان قولا واحدا والإسكان هكذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي هذا بالنسبة للعواية قالون قولا واحدا نعم قال وعم وجهي وبيتي بنوح علوان فتح الياء نافع وابن عامل وحفص في لغض فقل أسلمت وجهي لله فقل أسلمت وجهي لله في سورة الامراض و... وفي موضع آخر إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض في سورة الانعام فتح الراف في كلام وجهي لله وجهي, و... وجهي للذي فطرني نافع عم عنو نافع وابن عامر وحفص واسكنها غيرهم فقل أسلمت وجهي لله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بعده قال وبيتي بنوح لون أي فتح الياء في سورة نوح في قوله تعالى ولمن دخل بيتي مؤمنا حفص وإشام يفتح الياء ويسكنها غيرهم ولمن دخل بيتي مؤمنا قال بعد ذلك وسواه عد عصلا في موضع بيتي في غير موضع سورة نوح أي كلمة بيت في غير موضع سورة نوح يفتح الياء فيها حفص ونافع وهشام في غير موضع سورة نوح وذلك في موضعين الأول أطهر بيتي للطائفين في سورة البقرة الثاني وطهر بيتي للطائفين في سورة الحج فتح الياء فيهما حفص ونافع وهشام وأسكن غيرهم فالبقون يقرؤون أن بيتي للطائفين هذا في صورة البقرة وطهر بيتي للطائفين في صورة في الحج ودليله وسواه عد أصلا ليحفل أي غير موضع صورة نوح الكائي من وراء دوان قرى ابن الكثير المرموز له بالدامين دوان في فتح الياء في لضب شركائي في قوله تعالى أين شركائي قالوا آذناك في سورة فصلة أين شركائي قالوا فتح لها ونضم من ورائي في سورة مريم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فيفتح لها كثير في هاتين الكلمتين شركائي ومن ورائي ويسكنها او يسكن فيهما غيره نعم بعد ذلك قال ولي دين هاد بخلف له الحلى فرى نافع وهشام حفص بفتحياء ولي دين في سورة الكافرون قولا واحدا لكم دينكم ولي دين وروى البزي وجهاد الفتح والاسكان ولي دين او ولي دين فبالفتح قرأ له الإمام الداني على بالفتح فارس وبالاسكان قرأ له الإمام الداني على الفارسي نعم وأسكنها الباقون غير المذكورين يقرأون له وليدي قولا واحدا غير نافع وهشام وحفص وغير البزي الذي بخلاف بعد ذلك قال لماتي أتى فتح نافع الياء في قوله تعالى قل إن صلاتي ونصي ومحيائي ومماتي لله رب العالمين ومماتي لله فحياء ومماتية لأنو قال مماتي أتى عطفا على الفتح عطفا على قوله في بداية القسم هذا الذي قال عنه والفتح خويلة فكل الكلام الذي أتى بعده عطفا عليه بالفتح نعم مماتي أتا فيفتح ماك الياء في مماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتية لله ويسكن وغيره ومماتي لله أرضي صراطي ابن عامر أي فتح ابن عامر الياء في كلمتين وأن هذا صراطي مستقيما فيقرأ وأن هذا صراطي مستقيمة هكذا يقرأ ابن عامر في سورة الأنعام وموضع في سورة العنكبوت إن أرضي واسعة كذا أقرأ ابن عامر إن أرضية واسعة وأسكن الياء غيره في هاتين الكلمتين وفي النمل ما دم لمن راق لو أي فتح ابن كثير وهشام والكسائي وعاصم الياء في قوله تعالى حكايه عن, عن سليمان ما لي لا أرى الهدود وتفقر الطير فقال مالي لا أرى الهدود يفتح ابن كثير المرمز له بالدال من دم وهشام المرمز له من اللام من لمن والكساء المرمز له بالراء من راقع وعاصم المرمز له بالنون مالي لا أرى الهدود وسكنها غيرهم مالي لا أرى الهدود نعم بعد ذلك قال ولي نعجة ما كان الاثنين مع معي ثمان العنى والظلة الثانية عن جنة فتح حفص الياء في ولي نعجة ولي نعجة في سورة صالح إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي يفتح حفص وغيره يقرأ بإسكانها ولي نعجة واحدة وما كان لي وما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان في سورة إبراهيم. يفتح حفص وحده ويسكنه غيره. غيره يقرأ وما كان لي عليكم من سلطان. وكذلك ما كان لي من علم في سورة صاد. لذلك يفتح حفص وحده ما كان لي من علم وغيره يقرأ ما كان لي من علم. وهذا المقصود بقول الناظم ما كان لي إثنين. يعني ما كان لي في موضعين موضع في سورة ابراهيم وموضع في سوره صاد مع معي ثماني العلل معي وردت في ثمان في ثمانيه مواضع وهي على النحو النحو التالي فارسل معي بني اسرائيل وهذه المواضع الثمانيه يختص حفص بفتحها وهي على النحو التالي فارسل معي بني اسرائيل في سورة الاعراف ولن تقاتلوا معي عدوا في سورة التوبة إنك لن تستطيع معي صبرا في سورة الكهف معي صبرا في ثلاثة مواد في سورة الكه هذا ذكر من ماي من قبلي في سورة في هذا ذكرما من ماي قبلي في سورة الأنبياء إن ما ربي سيدين في سورة الشعراء آه... ماي لد أن يصدقني في سورة القصص هذه المواضيع الثمانية اختص حفص بفتح الياء فيها، اختص حفص بفتح الياء فيها وصلا، واسكنها غيره. بعد ذلك قال والظل الثاني عن جل، أي الموضع الثاني في سورة الظل، وهي سورة الشعراء، يعني سورة الشعراء يقال لها سورة الظل لأن كلمة الظل وردت فيها، فأخذها عذاب يوم الظل. فتح حفص ورش الياء في والديني ومن معي من المؤمنين الموضع الثاني في سورة الشعراء وأسكنها غيرهما وهذا معنى قول الناظم والظلة الثاني عنجلة وأسكن الباقون كل هذه المواضع المذكورة الثمانية التي اختصبها حفص والموضع الثاني الذي في الشعراء والذي اتفق فيه معه ورش وما تؤمن لي يؤمنوا بي وما لي يؤمنوا بي جاء نقف عند كلمة جاء بعض الناس يخطئون يقول جاء ويا هذا خطأ لأن جاء ينتهي هنا الكلام بالنسبة لورش ورش يفتح الياء في فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون في سورة البقرة كلمة وليؤمنوا بي فقط يفتح ورش في سورة البقرة وفتح الياء كذلك فيه وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون في سورة الدخان وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وأسكن الياء في هاتين الكلمتين غير ورش قوله ويا عباري يصف والحف عن شاكر دل لفظ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم في سورة الزخرف شعبة المرموز له بالصاد من صف يفتحها وصلا يثبت الياء مفتوح وصلا ويسكنها وقفا هكذا. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم هذا شعبة وإذا وقف يقف يا عبادي نعم والحذف عن شاكر دلع العين الحفس والشيلاحمز والكساء والدال для كثير فهؤلاء يحذفون الياء وصلا وقفا هكذا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم بحذف الياء نهائيا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم أو وإذا وقفوا يا عباد بالنسبة لحفص وابن كثير وحمز والكساء يقرؤون وصلا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم وإذا وقفوا يا عباد من المسكوت عنهم المسكوت عنهم نافع وأبو عمر وابن عامر يثبتون الياء ساكنة في الحالتين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم وإذا وقفوا يا عبادي نعم بعد قال وفتح ولي فيها لورش وحفصين وماليا في ياسين سكن فتكملة فتح ورش وحفص لياء في ولي فيها مآرب أخرى في سورة الطاهر وأذكَّرها غيرهما فيقرأ حفص ورش ولي فيها مآرب وغيرهم يقرأ ولي فيها مآرب وماليا في ياسين سكن فتكملة أي قرأ حمزة بإسكان في وما لي لا أعبد يقرأ حمزة وما لي لا أعبد الذي فطرني وفتحها غيره وما لي لا أعبد الذي فطرني وحر النظم وما في ياسين سكن فتكمل أشار بقوله فتكمل إلى إكمال باب يآت الإضافة وبهذا نكون قد انتهينا من باب يآت الإضافة والله تعالى أعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد هذا نموذج للتطبيق بالقراءات السبعة من بعض آيات من سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات هذه رواية على قصر منفصل وستكون الميم. اتفق معه فيها أبو عمرو البصري. نات الآن بتوسط المنفصل القالون. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. تفق مع القالون على توسط المنفصل دوري أب عم، دوري أبي عم، وابن عامر، وعاصم. نات الآن ب. صلاة الميم مع القصر لقالون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات واتفق معه ابن كثير نهت الآن بصلاة المين مع التوصل لقالون خاصة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات نات الآن ورش هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن فسواهن سبع سماوات ثم نأتي التقليل لورش في الوجه الثاني عنه هو الذي قلق لكم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم نأتي الآن بقراءة حمزة بالسكت على ال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوي إلى السماء فسويهن سبع سماوات نأتي بطرق السكت الوجه الثاني لخلاد هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوي إلى السماء فسويهن, فسويهن سبع سماوات نأتي بقراءة الكسائي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء ثم استوى الى السماء فسويهن سبع سماوات انتهى انتهت القراءات والروايات الوارده في هذا الجزء من الايه نكمل الآية وهو بكل شيء عليم أسكن الهاء في وهو قالون وأبو عمر والكسائي والدليل وهاهو بعد الواب والفا ولا مهاء وهي أسكن راضيا بارض الحلاء واتفق مع قالون على إسكن الهاء في, في هذا الوجه أبو عمر والكسائي نأتي الآن بلواية ورش هكذا وهو بكل شيء عليم لاتي بمد اللين لورش، وهو بكل شيء عليم. لاتي بقراءة ابن كثير، وهو بكل شيء عليم. لاتي الآن بسكت حمزة، وهو بكل شيء عليم. هذا نموذج للتطبيق بالقراءات السابقة. الله تعالى أعلم